ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتتم من العلم إلا قليلا ولا إن شئنا لنذهب نبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكنا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضه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 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء لك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا مصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أذا كنا عظم ورفتا وقالوا أذا كنا عظم ورفتا أئنَّا لَمَّا بَعُوْسُنَا خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ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 ولقد آتينا موسى تسعيات مبينات فسأل بني إسرائيل إثنائهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزلها أولئك إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فغرقناه وملمعه جميعا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 يخلون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.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 قيم اللي ينظر بأسان شديدا من الذين هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثين فيه أبدوا وينظر الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلا علك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن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 ألم أي الحزبين أخص لما لبسوا أمدا.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 كم هذه إلى المدينة فننظرر أيها أذك تعا فياتكم بالقم من هو يتطف ولا يشعرا الن بكم أحد إنهم إن يظهر عكم فِي مِلَّتِهِمْ في منهم ولان تُفلح إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم علم أن بعد الله حق وأن الساعة لاريم فيها إذايتنازعون بينهم أمرهم فقالونون عليهم هنيئا ربهم علم بهم قال الذين ولدوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين واذدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في هكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتقى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 وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نار نحاط بهم سرادقها وإن يستغس يواسى بما إنك المهلي يشمل وجوهه بإس الشراب وسأثمر ثفاق إن الذين من يعمل إن لا نزاع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من الأنهار. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسوار من ذهب من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفطا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زراا كلتا الجنتين آتتوا كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يعابره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها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 يُرسل عليها حُسباً من السماء، حُسباً من السماوات، فتصبح صعيداً زلقاً.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 وظرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به, نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والمنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجمال وترى الأرض بارزة وحشرناه فلم نُغَادِرْ منهما هدا وعرزوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خَلَقْنَاكُمْ أول مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووزع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما الْكِتَابِ لَا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا a oh. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ يَا فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَّكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُذَلِّينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَيَوْمِ يَقولُونَ آدُو شُرَكَائِيَ الذين زعمتم سَاجِيمُونَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَاتٍ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 إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمات قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما صورا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 حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلما فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألت فعن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني أجراء حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أن يضيفهما فأبو أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضه فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء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 فمستطع أن يظهره وما استطاع له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عيونهم في غطاء وإِنَّ عِندِي ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا افَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دوني أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيات رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أعمالهم فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الذوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا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 كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولما كن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا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 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم هجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت رب أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هينو ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاز إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فانعداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي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 يا الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأصلي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرم موالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه إذا قزى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم هويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة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 قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إِمَّا العذاب وَإِمَّا الساعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مكانا وأضعف جندا وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغبام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما ونمد له من العذاب مدّا ونرسه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزّا هل لا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم عزّا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدّا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدّا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردّا لا يملكون الشفاعة إلا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 صالحات سيجعل لهم الرحمن لدة فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا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 كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكوا عليها وأهش بها على غلمي ولي فيها مآرب أخرى قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واظم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير إن آية أخرى لنريك من آيات الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طغى.